يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر يقول يا ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معابيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع 129. وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتبرون Kom op, ثم ذهب الى اهله يثمطا او لك فولا ما او لك فولا ثم او لك فولا ايحسب الانسان 126. ويكون من من ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل